ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ أَلَيْسَ للمؤمنين ألن يكفيكم أن, أن يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم, يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعربهم أو يعرب Yagfiru Limin Yashak Yagfiru Limin Yashak Wa Allah Gafurur Rahim Ma يغفر لمن